الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر القبلة واعتراض المعترضين عليها ذكر بعد ذلك ما يثبتهم على قبلتهم وإيمانهم ثم امتن الله تبارك وتعالى على عباده وذكرهم بنعمه وأمرهم بذكره بألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم يقول الله تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون كما أنعمنا عليكم باستقبال القبلة وهديناكم إلى ذلك أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل التي لا تدع في الحق لبسا ويطهركم من ادناس الشرك والكفر والمعاصي ويعلمكم الكتاب والسنه التي هي الحكمه واحكام الشريعه ويعلمكم من اخبار الانبياء وقصص السابقين ما كنتم تجهلونه يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من ألوان العلوم والهدايات التي تحتاجون إليها فيما يتصل بالعلم بالله تبارك وتعالى وهو أجل العلوم وأعظمها وما يتصل بتفاصيل الصراط المستقيم الذي رسمه لعباده من أجل سلوكه وكذلك أيضا ما يتصل بأمور آخرتكم التي تصيرون إليها وما يحتف بذلك ويتعلق به مما قصه الله تبارك وتعالى من أخبار الرسل مع أممهم وما ضرب من الأمثال وما هدى إليه في هذا القرآن يؤخذ من هذه الآية من الهدايات كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا الرسول صلى الله عليه وسلم من فهو بشر وهو أيضا من العرب فهو من الأميين عليه الصلاة والسلام كما امتن الله تبارك وتعالى ببعثه اميا بقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وذلك أن هؤلاء أعني الأميين لو أنه بعث إليهم من غير الأميين لكان ذلك شاقا عليهم فبعثه صلى الله عليه وسلم اميا لا شك أنه أدعى إلى القبول والأخذ والفهم عنه لأنه يكون مشاكلا لهم في طبايعهم وما يعهدون في مخاطباتهم ونحو ذلك اذ بالإضافة إلى ما في بعثه منهم من أظهار المعجزة فإن مجيء هذه الشريعة وهذا الوحي وهذا القرآن على يد رجل أمي أذى أمر من غير مقدور البشر إضافة إلى ما فيه أيضا من اعجاز آخر وذلك أنه جاء موافقا لصفته التي جاءت في الكتب المتقدمة وكذلك أيضا بمجيئه منهم من اعزاز هذه الأمة الأمية التي كان الفرس والروم من حولها لا يعبؤون بها ولربما أطلق على هؤلاء العرب ذباب الصحراء لقلة شأنهم ولمهانتهم على الناس فلما بعثه الله صلى الله عليه وسلم منهم كان ذلك بعثا لهذه الأمة فتحولت إلى الرياده والقيادة بعد أن كانوا أوزاعا من قبائل متناحره متنافرة في جزيرة العرب يتقاتلون على اتفه الأسباب فهنا الله تبارك وتعالى يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا فاللائق بهؤلاء العرب اللائق بقبيلته قريش أن يكونوا أول من يؤمن به وأول من يقبل على دعوته وأول من ينصر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيما أنهم يعرفونه يعرفون نشأته ويعرفون خلوقه فهو ليس بمجهول بالنسبة إليهم خبروا أمانته وأوصافه ولهذا وبخهم الله تبارك وتعالى على الكفر به ووصفهم بالضلال وذلك أنهم رموا هذا النبي عليه الصلاة والسلام بالأوصاف القبيحة فكان. جواب الله تبارك وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وما صاحبكم بمجنون وفي قوله كما أرسلنا فيكم رسولا هذا الرسول هنا بهذا اللفظ جاء منكرا وهذا يفيد التعظيم هذا بالإضافة إلى ملحظ آخر وهو أن ما ذكر بعد ذلك من الأوصاف تكون جاريه عليه كان كل صفه مستقله فهي نعمه خاصه لهذا قال يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فلفظ الرسول نكره فعرفت بما بعدها من الوصف وهذه اوصاف متعدده فكل وصف يعرفها ويضيف إليها من القيود بحسب ما ذكر فيه. ويلاحظ هنا أيضا تكرار الفعل يعلم يعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فتعليم الكتاب والحكمة غير ما جاء بعده من قوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني لو أنه قال يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وما لم تكونوا تعلمون يعني من الكتاب والحكمة لكن لما قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن ذلك أدل على أن هذا التعليم غير تعليم الكتاب والحكمة و قوله تبارك وتعالى هنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو هنا التلاوة المقصود بها القراءة يتلو عليكم آياتنا والتلاوة في كتاب الله تبارك وتعالى تطلق تاره ويراد بها التلاوة القراءة والعمل والاتباع أتلو ما اوحي إليك يعني القراءة والاتباع وأن أتلو القرآن قراءة والاتباع إن الذين يتلون كتاب الله يعني القراءة والاتباع أما هنا فالمقصود به القراءة فحسب يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم الآيات هنا الآيات القرآنية والتزكية هنا التربية على معاني القرآن وهداياته وذلك بتخليص النفوس من الشرك والكفر وأدران المعاصي وسائر المدنسات وتعمير القلوب بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والأخلاق الزاكية وما إلى ذلك فإن التربية تنتظم هذين فإنها تعني التخلية وذلك يكون تهيئة وتنقية للمحل ليكون قابلا للزرع والنماء ثم يكون الجانب الآخر وهو عماره هذه القلوب بالإيمان والنفوس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما خلقت لتعمل وأما الترك فهو مقصود لغيره وليس بمقصود لذاته فهذا الفرع في التربية الجانب الأول وهو ما يتعلق بتخليص النفوس من الشوائب هذا مقصود لغيره ليكون المحل مهيعا قابلا للنمائي وزكاء الزرع ونحو ذلك لكن المقصود الأساس والأصل هو عمارة النفوس بالإيمان أن تكون النفوس عامرة ولذلك لابد من الأمرين فتكون الدعوة والتربية وما إلى ذلك تشمل هذا وهذا لأنه لا يكون قيام الثاني إلا بتحقق الأول كالأرض لا يمكن أن تزرع إلا إذا كانت قد نقيت من النباتات الطفيلية وما إلى ذلك مما يحتاج إلى إزالته فتكون هذه الأرض قد حرثت وهيئت ونقيت فإذا وضع فيها البذر فإن ذلك يزكو ويمرع، فهنا قوله ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة هل هذا تكرار مع قوله يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة يعلمكم الكتاب والحكمة هنا التعليم هنا الفقه في الدين تعليم معاني الكتاب وما يشرحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الحكمة، فصار ذلك على ثلاث مراتب، وهي لا بد منها في هذه العملية التي يحصل من مجموعها الارتقاء بالنفوس إلى المراتب العالية في العبودية، وذلك بالتلاوة أولاً، وهذه التلاوة تشمل تلاوة الآيات. حينما يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فيتلقونها عنه ويشمل ذلك الحفظ لأن مصاحفهم في صدورهم فكانوا يتلقون يحفظون عنه صلى الله عليه وسلم فهذه المرحلة الأولى التي هي التلاوة والتلقين والحفظ ثم بعد ذلك يأتي التربية على معاني القرآن فهذا لابد منه ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن جندب ما حاصله أنهم كانوا يتلقون الإيمان قبل القرآن ثم بعد ذلك وجد من يتلقى القرآن قبل الإيمان فكانت النتيجة أنهم يقرؤون من فاتحته إلى خاتمته لا يعرفون امره ولا زاجره وما إلى ذلك فالمقصود أن مثل هذا لا بد من التزكيه التربية على معاني كتاب الله تبارك وتعالى الأمر الثالث وهو الفقه في الدين تعليم معاني الكتاب والسنة فهذا لا بد منه وتلاوة من غير تربية لا تكفي وتلاوة مع التربية من غير فقه في الدين أيضا لا تكفي فإذا اجتمع للمرء هذه الأمور الثلاثة فقد حصل له الكمال الذي يكون فيه بأعلى مراتب أهل الإيمان فإن العمل يكون متحققا بالتزكية المذكورة فهذه التزكية يحصل معها الامتثال والعمل والتقوى وطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه حقيقة التزكية هذه حقيقة التقوى وبعض أهل العلم الأسيمة في آية الجمعة في قوله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته قالوا هذه تلاوة القرآن كما في هذه الآية ويزكيهم التزكية المذكورة هنا وكذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة بعضهم قال يعلمهم الكتاب يعني الكتابة لأنهم امه اميه فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الذين يحسنون الكتابة كانوا قله قليله. لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة فلما كان في يوم بدر وأسر من أسر من المشركين فكان من يعرف الكتابة يفتي نفسه بتعليم عشرة من أبناء المسلمين ففشت الكتابة وانتشرت وكان ذلك بسبب بعثه صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا إن هذا على سبيل الامتنان قالوا والقرينة بذلك وقوله هو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب قالوا من أجل ألا يكون تكرارا مع الأول تلاوة الآيات قالوا التأسيس مقدم على التوكيد لكن لا يخلو من نظر لا يخلو من نظر والأقرب أن ذلك يراد به التفقه في الدين تعليم الأحكام وشرائع الإيمان لا سيما أنه ذكر معه الحكمة فإذا ذكرت الحكمة مع الكتاب فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة هذا الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في سائر المواضع والله تعالى أعلم تأمل أيضا قوله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية على هذا الترتيب يتلو عليكم آياتنا فذكر تلاوة الآيات اولا ثم ذكر التزكية ثانيا ثم ذكر التعليم ثالثا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فهنا مع الآية السابقة التي في دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فأخر التزكية فكانت الثالثة في هذه المذكورات في دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فما وجه ذلك بعض أهل العلم قال إن هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها حيث ذكر التزكية بعد تلاوة الآيات يعني ذكرها في المرتبة الثانية أن هذا في مقام الامتنان من الله تبارك وتعالى على المسلمين فقدم فيها ما يفيد معنى المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم وهو ما يحصل من زكاء النفوس وتهذيب الأرواح فهذا نتيجه اثر لهذا الوحي الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكان كالمطر الذي نزل على الأرض الجدباء فأنبتت من كل زوج بهيج وأما دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ذلك جاء مرتبا رتبت فيه الجمل على حسب ترتيب حصول ما تضمنته في الخارج يعني أن الترتيب يتلو ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فإذا عرفوا مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآيات ومن هذا الوحي المنزل حصل لهم الزكاء بعد ذلك ويقولون هذا لا يحصل هذا الزكاء إلا بعد الفقه في الدين فهذا بالنسبة للخارج فجاء مرتبا بهذا الاعتبار لكن هنا في مقام الامتنان قدم التزكية لأنها ثمرة فكأن ذلك من باب تعجيل البشرى والله تعالى أعلم هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة ويمكن أن يضاف إلى ذلك إضافات لكن على كل حال يكفي ما ذكر والله تعالى أعلم وصلى الله على نبي محمد عليه وصحبه لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله